يا أمتنا طال الليل طال الليل وطال يا امتنا طال الليل طال الليل مع الأهل يا طال طال الليل, طال الليل, وطال... يا أمتنا طال الليل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 ستهد لنصرتك رياح يرسلها رب متعال سيغيثك جيش جياح يا غزته فهناك رجال ستهد لنصرتك رياح يرسلها رب متعال Gdzieś جياح يا غازه مو رجال سنعيد القدس لدولتنا ونحطم كل الاغلال ونعيد المجد لأمتنا مجد لامتنا مجدا بشموخ نقط كل ونعيد المجد لأمةنا مجدا بشموخ الأبطال في الشيشان لنا صولتنا وكذا الكوفة والصومال أفغان. رفعت رايتنا وتسامى فيها الابطال في الشيشان لنا صولتنا وكذا الكوفة والصومال وطنا هذا الحل سيف يعصف يا امتنا هذا الحل هو في التوبة يا أمتنا هذا الحل سيف يعصف بالالتا يا أمتنا هذا الحل هو في يا أمتنا طال الليل طال الليل وطال يا أمتنا طال الليل طال الليل مع الآها Panie